انغلق ذهنه ينغلق يعني يحصل له رب فعل فيكون لا يعرف من المسألة شيئا حتى لو كررت عليه مئات مرات لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى طفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به هذا هو العالم الرباني إذن العالم الرباني من اخلص الله في علمه ونفى عباد الله به ورباهم في ذلك تربية إيش؟ علمية وخلقيه أيضا التربية الخلقيه وهي مثل الله يتوب علينا مفقودة في كثير من الأشياء لا يتفقد العالم طلابه في تطبيق العلم تعلمهم بالعلم ورث عن الهمل يمكن ينهاهم عن النزاع والتفرق والشتات والعداوة والبغضاء ومن يوم يطلع منهم كل واحد قاض بالنشوشة الثاني نعم ينازعه ويخاصمه ه هذا في الحقيقة فيه نقص بالتربية في التربية. نقص بالتربية الذي ينبغي ل للمعلم وأنا مقصر في ذلك الحقيقة الذي ينبغي للمعلم أن يبحث عن طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه وأن يتفقدهم وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصوح جدا لأن ثمرة العلم هي هي العمل فإذا لم نعلم، المل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. نعم ابيك انت لو يعني بواحد نعم نعم ايش لا محال يعني نعم لا المحال مهما كان المحال مهما كل شيء لا يجزى الله فهو محال عليه نعم صحيح لكن اشد أشد لا يكفي لأن, لأن حتى يشفى من ضماء أحيانا يكون النثر أشفى من من الضماء من النظم أما الشيء الذي يكون فيه النظم أظهر نوافق المؤلف به نعم ايه لا لأن, لأن الإمام أحمد رحمه الله متفق على أنه امام اهل السنة يعني حتى يطلق عليه إمام أهل السنة صحيح لكن الصحابة ما حصل في وقتها من البداع محتادوا أن يدافعوا كما يدافع الإمام أحمد إنهم كلهم على الحق ومستقيموا ما, ما, ما برز أحد يدافع هنا نعم كيف هو وخامسة أخذنا الآن أربع ونص لا خلها بعد لا يحدث الكصب نعم كيف نحو لا لا كيف نحو لا لا queremos إذا بس اذا, إذا كملنا 5 فاكثر سمعنا وان لم نكمل 5 فافلا نسمع ما فهمت صلى الله عليه قال الله تعالى ويحتقال والعفو ما وحله <all> بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن المؤلف رحمه الله نظم عقيدة أرجوزة وجيزة وأنها تشتمل على مقدمة وخاتمة وستة أبواب وأنه سماها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية وأنها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ووصفه بأنه حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ما حدج الشيباني رب بمعنى صاحب والحجى بمعنى العقل يعني صاحب العقل ما حدج أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة وهذا علمه بالأثر فالإمام أحمد رحمه الله عنده معلوم المعقول ومعلوم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك. يجادل أهل الباطل بالمعقول لأن المعقولات التي اتشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الاسلام رحمه الله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل عثورهم على علم منطق اليونان فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول علم بالمعقول في قوله رب الحجر, الحجر والمنقول ما حد جاء الشيباني يعني أنه من بني شيبان رحمه الله وهذا نسبه ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة وذكر أيضا على سبيل اتبع في كتب الرجال وكتب التاريخ قال فإنه إمام أهل الأثر فإنه الامام احمد إمام أهل الأثر يعني إمام السلفين الذين ياخذون بالاثر في علم العقائد كما يأخذون بالاثر اي بالاثر في المسائل العمليه وذلك ان الامام احمد رحمه الله بلغ الامام في عصر المامون في المحنه التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد فان المامون ادخل على الامه الاسلاميه من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق, من ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل لانه ادخل على الامه علوما افسدت العقائد ونصر البدعه والعياذ بالله نصرا عزيزا وحصل منه ايذاء لاهل السنه فكان يحبسهم ويشهر بهم ويضوفهم بهم في الاسواق ولا ترضى هم رياض بالله مما اضطر كثيرا من العلماء الى ان يوافقوا ولو ظاهرا على سبيل انهم مكرهون ومنهم من يتاول ولكن الامام احمد رحمه الله محمد بن نوح اصر على ان ان يعلن الحق بدون تاويل وحصل للامام احمد من الإذا والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لا ظل الناس إذ أن الناس ينتظرون ماذا يقول الامام احمد بن حنبل فبذلك استحق ان يكون اماما لانه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب وقد قال الله تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبذلك صار اماما رحمه الله لمن بعده ولكن هذه الإمامة نسبيه لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله امام أهل الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ولولا ان هذا الامام تابع لامامه الرسول عليه الصلاه والسلام ما استحق ان يكون اماما الا ان يكون امام ضلال فان الضلال له ائمه كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون فانه امام اهل الاثر فمن حا من فهو الاثري اي من سلك مسلكه فهو الاثري يعني نسبه الى الاثر والعلوم نوعان اثريه ونظرية فما كان متلقا من كتاب السنه فهو اثري وما كان متلقا من العقل فهو نظري واعلم ان العلم الاثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الاخر وايهما الأصل؟ الأصل عند أهل السنة هو الأثر لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء والأصل عند أهل البدع، آه آه نعم أن العلوم نظرية ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فظلوا بذلك عن سواء السبيل وأظلوا امما لا يعلمهم إلا الله إذن من هو الأثر الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر في مسلكه لا في اقواله ومعنى في مسلكه انه سلك تحكيم الكتاب والسنه وليس المعنى امامه الاثر في يؤخذ قوله وحينئذ لا نحتاج الى تقييد الامامه بالنسبه له لان نقول هذه الامامه الصحيح ان يكون الانسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنه في الاثر وفي الاثر جناس تام لا غير تام ليش لسيادة الآ... الثاني قال ثقى ضريحا حله صوب الرضا الضريح يعني القبر حله نزل فيه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا ممن؟ من الله عز وجل فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية يعني يسأل الله تعالى أن يسقي يا ظليح الإمام أحمد صوب الرضا والصوب والصيد معناهما واحد أي الصيد من الرضا والصيب في الأصل والماء النازل من السماء فهو المطر صوب الرضا من الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك, يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك فتطلب الأعلى للأدنى ولكن اجعل رضا الله هو الأصل وثق بان الله اذا رضي عنك رضي عنك الناس ولكن اياك ان تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون, مست... فتكون متوسلا بالاعلى الى الأدنى لانه ربما اذا نويت هذه النيه لا يرضى الله عنك وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك قال والعفو والغفران العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة أما إذا انفصل احدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني لكن إذا قيل عفا الله عنك وغفر لك سرع الله عنك ما اهملته من واجبات وغفر لك ما اقترفته من من سيئات لان غفر بمعنى الستر مع التجاوز والعفو بمعنى النزول عن الحق والابراء منه والعفو والغفران ما نجم اضى يعني مده اضاءه النجم وهذا طويل لا قصير الى ما لانهات له وايضا يقول ما نجم نكره يشمل كل نجم وحله وسائر الائمه يعني انزله وانزل سائر الائمه منازل الرضوان اعلى الجنه امين الائمه يعني ائمه الاسلام وليس المراد بذلك الائمه الاربعه فقط بل هو شامل لكل امام في دين الله من الائمه الاربعه وغيرها وسواء كان اماما في الخلافه وتدبير الملك او اماما في العلم وتوجيه الناس فانه يدخل تحت قوله وحله وسائر الائمه منازل رضوان اعلى الجنه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة المؤلف رحمه الله بين أن كتابه هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة المقدمة ذكر فيها ما يدل على السماع على أهل السنة وجماعة المتبعين للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم هديته أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن للأمة سوف تختلق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى إذا لم يعني علم يقين وقوله هديت لا معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير أنه جاء الخبر يعني الحديث والخبر في اللغه كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله لان في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول فكل قول او فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل قول الله ورسوله هل يحتمل الكذب لذاته ولا للمخبر به باعتبار المخبر به قول مدع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق لا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به طيب لو قال إني رسول الله كلمة إني رسول الله هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته لكن لو قاله محمد رسول الله كان صدقا ولو قاله مسيلم الكذاب كان كذب طيب هذا الخبر في اللغة أما في الاصطلاح فالخبر ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير وقوله الخبر عن, عن النبي المقتفى النبي يقال النبي بدون همس ويقال النبي بهمس فعلى الهمس تكون مشتقه من النبأ وهو الخبر لأن النبي مخبر مخبر مخبر من قبل الله ومخبر للخلق بما تلقاه عن عن الله عز وجل ويقال النبي بالياء فقيل ان اصله النبي لكن سهلت الهمزه ياء واضغم اتلاء في الياء وقيل بل بل النبي بالورد من النبوه وهي الارتفاع فسمي نبيا لارتفاع مرتبته ونحن نقول إنه ان اللفظ صالح للوشي أي صالح لأن يكون أصله النبي ولكن سهل ولأن يكون أصله من النبوة وولثاء لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر وقو وقوله المقتفى المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء يعني يجب على امته أن تقتفي به أي أن تقفو أثره وأن تتبعه خير البشر خير البشر البشر هم بن آدم وثموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية والمخلقات الأخرى أبشارها مستورة وهذا من رحمة الله عز وجل لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد أما بنو آدم فجعل الله تعالى السفر لهم هم الذين يسترون انفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة الى ستر عورته الحسيه نعم الى ستر عورته المعنويه كما انه بحاجه الى ستر عورته الحسيه فيحاول ستر عورته المعنويه كما يستر عورته الحسيه اذن النبي عليه الصلاه والسلام خير البشر كل البشر حتى الانبياء حتى الانبياء والرسل فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وهذه الخيرية تشمل كل الخيريات خير البشر في النسب وخير البشر في الخلق وخير البشر في العلم وخير البشر في الهداية وخير البشر في العبادة فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه ومع هذا فإنه, لا... فانه ليس له حق في خصائص الربوبيه فليس يعلم الغيب وليس يملك لنفسه الضرر والنفع ولا يملك لغيره كذلك والناس بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزله الرب وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقاله عبد الله ورسوله وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل وهو اعلى من البشر فيما خصه الله به وهذا هو مذهب اهل الحق قال وان ذي الامه سوف تفترق اذا نشوف على هداه هدايه الله بان ذي الامه او ذي الامه ذي من هذه تنصب بالالف من أسماء الخمسه لا هذا ما هو من خمسة أسماء الشاعر اسم الشاعر كذا الأمة الأمة هو خبر رجي لا أقول هي منصوبة ولا مشهورة لا منصوبة منصوبة صح هذه هنا اسم الشاعر وليس الصاحب بمعنى صاحب يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. امته المراد بالامه هنا امه الاجابه لان امه الدعوه تشمل اليهود والنصارى والمشركين لكن المراد بذلك امه الاجابه الذين ينتسبون الى الى رساله النبي صلى الله عليه وسلم والامه كلها تاتي لعده معاني تأتي بمعنى الزمن وبمعنى الجماعة وبمعنى الإمامة وبمعنى إيش الطريقة هذه أربعة معنى تأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة أي بعد زمن وتأتي بمعنى الملة مثل وأن هذه أمتكم أمة واحده وتاتي بمعنى الطائفه كما في هذا في هذا الكلام في كلام ماله وتاتي بمعنى الامامه ان ابراهيم كان امه اي اماما طيب حال بان هذه الامه يعني الطائفه وهي امه الاجابه سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا البضع ما بين ثلاثة الى 9 والمراد به هنا الثلاث كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه فهذه بضع نسب وإنما افترقت على ثلاث وسبعين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الامه لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والمتبع لسنه من كان قبله مخالف لشريعته فاذا كان اليهود احدى وسبعين والنصارى سنتين وسبعين وارتكب احد من هذه الامه طريقه النصارى صار الضلال في اثنتين وسبعين فرقة فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة الأهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحته من غير زيغ وجفة والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق كلها تبدأ أنها الحق فالذي على الحق منها أمره واضح والذي على غير الحق ويبدأ أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين إما شبهة عرضت له فظن ان ما هو عليه هو الحق وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا انه على على حق فالعوام المتبعون لائمه البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهه ولا شهوه شبهه لان العام لا يدري فظن ان هذا هو الحق وائمه البدع ائمه البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق لكن أصروا ما علمهم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم ولياذ بالله مثل ما صنع ائمه الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره يبقوا على الضلال مع علمهم بالحق وكما فعل فرعون فرعون يعلم انه على باطل وان الحق بما جاء به موسى ومع ذلك فقض على باطله طيب إذن نقول ان هذه الفرق الثلاث وسبعين كل واحده منها تعتقد انها على صواب وعلى حق فالذين اصابوا ما عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه هؤلاء على الحق ولا شك والذين خالفوا عرضت لهم اما شبهه واما شهوه نعم لا طيب يقول والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى في نهج في للظرفيه يعني ما كان في الدائره التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا إلى العالمين إلى يوم القيامة وصحبه صحبه يعني الصحابة رضي الله عنه من غير زيغ وجفاء من غير زيغ أي من غير ميل عن الحق في ومن غير جفاء أي تقصير والحقيقة أن التقصير زيغ لكن لما جاء الزيغ ثم جاء الجفاء وجب أن نحمل الزيق على الغلو والجفا على التقصير يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون فإذا قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فجاب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة وقوینا من كلام المؤلف رحمه الله ان قول الصحابه حجه لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه وهذا احد احتمالين ان يكون مراده بذلك ان قول الصحابه حجه والاحتمال الثاني أن يكون مراده أن ان نهج الصحابه الرجوع الى كتاب السنه فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنه فهو على صواب ولا يلزم على هذا الاحتمال ان يكون قول الصحابي حجه لانه اي الصحابيه قد يرجع الى الكتاب والسنه ويكون لديه خطا خطا في الفهم او خطا في الدليل لخفاء الدليل عليه او لخفاء الدلاله على كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه والقول الثاني أن, يكون أن تكون طريقة الصحابة في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه وأيهما أسلم للمرء؟ الأخير. الأخير أسلم يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب السنة لأن هذا هو نهج الصحابة خير من أن يقول أن أتبع الكتاب والسنة وما جاء, وما جاء عن الصحابة ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه وكلامنا في الاحتمالين الذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة في قول الواحد من الصحابة وأما إذا أجمعوا فلا شك أن اجماعهم حجة وأنه دليل مستقل. نعم. نعم. وشلون يعني؟ أي ما أنا عليه وأصحابي. لكن الأول الجمع يعني أنا وأصحابي عليه. ما فيه نص صريح على ان اصحابه اذا كانوا على شيء فهو حق الا إذا أجمعوا عليه نعم يمكن القصه هذا المهم اللفظ من حيث هو يحتمل هذا الوجه نعم الفرق الان اللي عدوها اوصلوها الى ثلاث وسبين لكن بتكلف حتى انهم لا يجعلون في بعض الفرق لا يجعلون الرجل المخالف في مساله واحده مخالفا في المنهج وهذا, وهذا في النفس منه شيء وقد ذهب بعض العلماء الى ان الثلاث والسبعين السبعين فرقه غير معلومه لنا غير معلومه ويحتمل انها قد حصلت الان ويحتمل انها لم تحصل وانا ستاتي وهذا القول اولى لانك اذا رجعت الى ما مشى عليه الشارح رحمه الله وغيره في تعداد الفرق وجدت ان بعضها لا يصلح ان يعد فرقه تجد واحد من هذه الفرق مثل المذهبية خالف مسألة من المسائل ما يعد هذا منهجا مستقلا كما انه في مسائل الفروع تجد بعض الحنابلة يخالفون مذهب الامام احمد الى مذهب الشافعي او غيره فهل نقول إنهم خرجوا بذلك عن الحنبلية؟ لا نعم نعم البشر البشر اللي عندنا البشر والمؤلف رحمه الله ذكر فصلا مستقلا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة قال وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال ومن قال سوى ذاك ذلك سوى ذلك افترا وقد تعدى في المقال واجترى يعني ذاك البحث مستقل يأتي ان شاء الله نعم اي نعم الا من كفر منه كان بعضهم يعتبر كافرا لا. كل من انتسب الى القبلة فهو معجود من هذه من الإجابة لكن قد يفعل فعلا يكون كافرا بعض, ال... بعض السلف اخرج الجهميه من, من... من هذا وقال ان الجهميه وان استقبلوا قبلتنا وذبحوا لحتنا فليسوا منا نعم لا الفائده ان نمشي على منهج الرسول وان نجعل كل ما خالف ذلك فهو مرفوض العنبيه نعم لأن الشيء لا يرفع حسنه إلا بمعرفه ضده لكن قد لا نعلمه انت نحن الان نعلم طوائف لا شك انها خارجه لكن هل اننا نقحم انفسنا حتى نلجئها الى ان تتم ثلاث سبعين او نقول مثل عرفنا الان عشرين فرقه والباقي قد يكون اياته في بعد واذا اردنا ان نعد كما عد بعض العلماء ربما نعد اكثر من 72 من لا اله الله الرحيم الله فأكبر سمسوط الدكتن به الغير جعقين وراتش وكل وكلما جاء من الآيات أصحب الأخبار من اتخاذ الأحادي من الأحاديث من كما قد جاء تسمع للنظام وعلم سلام ربكم دفع بالقول تقول مسترم بي بي بس. جعول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ذكر المؤلف في أول المقدمة. انه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذه الامه ستفترق كم على كم فرقه ثلاثه سعرين طيب كلها في النار الا واحد من هي هذه الواحده قال من هي على ما انا عليه اصحابي طيب قوله كلها في النار هل يقتضي هذا ان كل هذه الفرق كافره الجواب لا لكن ما خرجت به عن السنه فهو من عمل اهل النار لان اهل النار مخالفون لاهل الجنه وكل من خرج عن عمل اهل الجنه فقد دخل في عمل اهل النار ولا يلزم ان يكون من اصحاب النار وفرق بين قوله في النار وقوله من اصحاب النار لان اصحاب النار هم اصحابها الذين هم اهلها وأما في النار فقد يقول المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق ولكن لا يخلد فيها طيب قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزماً يعتبر في فئة إلا على أهل الأثر وليس هذا النص جزماً جزماً عائد على النفي وليس متعلقاً بقوله يعتبر جزماً يعني بحزم يعتبر ظنا لا المعنى ان هذا النص جزما لا يعتبر في فرقه الا على اهل الاثر والنص كلها في إلا الا واحده فمن هذه الواحده نقول نجزم جزما بانها هي فرقه اهل الاثر اهل الاثر يعني الكتاب والسنه لان, لأن الدليل إما أثر وإما نظر فإن كان الدليل عقليا فهو نظر وإن كان الدليل شرعيا فهو أثر طيب من هم اهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثر اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يتعثى في أي فرقة من الفرق إلا على, السلفي. أهل السل... إلا على السلفيين الذين تزموا طريق السلام قال فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشفيه أثبتوا الضمير يعود على أهل الأثر أثبتوها لفظا وأثبتوها عقيدة وأثبتوها عملا بمقتضاها ثلاث أشياء الاثبات يتناول ثلاث أشياء إثباتها لفظا ويثباتها عقيدة ويثباتها عملا بمقتضاها عملا بمقتضاها طيب إثباتها اللقظ أيضا يتفرع عليه الإثبات المانوي فيحسن أن نقول إثباتها لقظا ومعنى ويثباتها اعتقادا ويثباتها عملا بمقتضاها طيب مثال ذلك من أسماء الله تعالى مثلا السميع أثبتوا هذا الاسم لفظا واثبتوه معنا واعتقدوا لله السمع، اعتقدوه إن الله تعالى متصم بالسم وعملوا بمقتضى ذلك وهو أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألفنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل أليس كذلك؟ نعم كما أنك ولله مثل الاعلى لو كنت تعلم أن عندك رجل أو رجلا من المباح، هل ستكلم بما لا يرضاه الملك نعم لا ما كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك لن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل نعين المثال من الثانية الصمير أثبتوه لخظا ومعنى معنى يعني انه دال على السمع مو مجرد السمع فقط واعتقادا اعتقدوا ان الله تعالى سميع ذو سمع متصل به والثالث عاملوا بمقتضى ذلك فتجنبوا كل قول لا يرضى الله عز وجل لانهم نتقون ان الله يسمع طيب البصير كيف states إثباته لفظا إثباته معنى اي انه دال على البصر اعتقاد ذلك اعتقاد ذلك لانه ليس مجرد العلم ليس مجرد العلم كافيا بل لا بد من عقيده والثاء الرابع العمل بمقتضاه ما مقتضى الايمان بان الله يرى ان لا افعل شيئا لا يرضاه الله ما اتحرك باي حركه لا يرضاه الله وجل لان اؤمن بان من اسماء الله تعالى البصير وان البصير متضمن البصر واعتقد ذلك بقلبي اذا جوارحي لا بد ان تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد انا أقول لكم ان العلم لا يستلزم العقيده ابو طالب يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يعلم ذلك لكن هل نفأ؟ ليش؟ لأنه ما تقل ولا نقاط فقول مؤلف أثبت النصوص نقول أثبتوها على عوج لفظا ومعنى واعتقادا وعملا بمختبار طيب وقول النصوص جمع نص والمراد به الكتاب والسنه وقوه بالتنزيه ألبى للمصاحبة يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نص فمثلا يثبتون لله القدره وقول النصوص جمع نص والمراد به الكتاب والسنة وقوه بالتنزيه ألبى للمصاحبة يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص فمثلا يثبتون لله القدرة نعم يثبتون أن الله قدير وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة ويثبتون أن ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يحقه فيها عذ واضح طيب ويعملون بمقتضى ذلك ما هو العمل بمقتضى ذلك يعلمون انه لو شاء الله عز وجل اخذهم احد عزيز مقتدر اذا خالفوا امره طيب الانسان له قدره اليس كذلك طيب هذه القدره هل هي فيها نقص نعم لأن النساء لا يقدر على كل شيء أما قدرة الله فليس بها نقص فإن الله على كل شيء قدير وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها سمع لا يعتريه صنع بصر لا يعتريه عمى كلام لا يعتريه خرص ولا عيد. كل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه قال من غير تعطيل يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل والتعطيل هو تخليه الله سبحانه وتعالى عن ما يجب له من الأسماء والصفات فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص هؤلاء أهل التعطيب أهل سنة وجماعة يتبرؤون من ذلك وإنما قال المؤلف بالتنزيه من غير تعطيل لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات ايضا نعم يقولون انهم ينزهون الله يدعون انهم منزهون لله كيف ذلك يقولون لان اثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والله منزه عن المشابهه فاذا يجب ان ننكر هذه الصفات والغالون قال يجب أن ننكر حتى الاسباب لان اثبات الاسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى حيث انه يقتضي التشبيه عندهم أما السنه فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الوارده في اثبات الصفات طيب قال ولا ولا تشبيه من غير تعطيل ولا تشبيه يعني انهم لا يشدهون الله بخلقه لا يشبّهون الله بخلقه ومراد المؤلف بالتشبيه التمثيل مراده التمثيل ولهذا لو عبر به لكان اولى لو عبر عن بدلا عن قول بالتشبيه بقوله ولا تمثيل لكان اولى من وجوه ثلاثة الوجه الاول الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه ما في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه وإنما جاء نفي التمثيل كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السنب البصير فلا تضرب لله الأمثال ومعلوم ان المحافظه على لفظ النص لا سيما في هذه الامور الدقيقه اولى من من الاتيان بلفظ اخر ولو ادعى ولو ادعى من اتابه انه مرادف لللف الذي جاء به النص هذا وجه الوجه الثاني ان نفي التشبيه فيه اجماع ان نفي التشبيه فيه اجماع لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه، فهذا غلط. وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات، فهذا هو التمثيل. فهذا هو التمثيل. يعني المعنى إن أراد نفي التشبيه من كل وجه أي أنه لا يشابه الخلق في اي شيء من في أي شيء في أي وجه من الوجوه. فهذا خطا هذا خطأ وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه التمثيل فهذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه الأول لماذا قلنا أنه باطل إن أراد نفي المشابهه من كل وجه يعني أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه لانه ما من شيئين موجودين الا وبينهما تشابه من بعض الوضوء واشتراك في بعض المعاني فمثلا الحياة يتصب بها الخالق وتصف بها المخلوق فبينهما تشابه من حيث اصل ايش الصفه وهي الحياة ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله فلا بد ان يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه لله علم وللمخلوق علم بين علم الله وعلم المخلوق تشابه لله ها؟ نعم من حيث أصل المعنى بينهما تشابه المخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك فهناك اشتراك في اصل المعنى طيب للمخلوق بصر وللخالق بصر البصر للخالق والمخلوق مشتركان في اصل الرؤيه في اصل الرؤيه فبينهما تشابه من هذا الوجه لكنهما لا يتماثلان لا يتماثلان لأن المماثلة التساوي من كل وجه والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات المطلقة نساء النفي الصفة مطلقا وذلك عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفه فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعه هو, هو مذهب أهل التغطير لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه عن نفي الصفات حيث يزعمون أن كل من أثبت لله الصفه فهو مشبه فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقول من غير إثبات الصفه. أرجو الانتباه لأن هذا مهم أكثر ما تقرؤون في الكتب في هذا الباب أنكم تقرؤون من غير تشبيه من غير تشبيه وهذا كما علمتم فيه نقص هذا التعبير فيه نقص والأولى ان نعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها الرجل يا شاكر أن نفي التمثيل هو الذي الذي ورد به النص طيب بخلاف لفظ نفي التشبيه لأنه لا في القرآن ولا في السنة طيب أصبر هاك أنزلة تدل على هذا ليس كمسي شيء ولم يقول ليس كشبه شيء طيب أحسن تكفي الثاني نعم فإن أرعت من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ لا لا لا وإن عراد من غير مساوات يعني من غير مشابهة في كل شيء، فهذا صحيح لكن نغني عنه نفي التمثيل وهو أوضح منه طيب لماذا أقولنا في الأول إنه خطأ إن نفي الاشتراف من كل وجه خطأ إلا وغنهما قدر مشترك يعلم به المعنى مثل كالحياة فالله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة فهما اشتركا في أصل المعنى وتميز الخالق بحياته وتميز المخلوق بحياته طيب نقول ولولا ذلك ما فهمنا أصل المعنى يعني لولا هذا المعنى المشترك الذي نفهمه في نفوسنا وهي حياتنا ما فهمنا معنى الحياه اليس كذلك طيب الرجل الثالث أعيد على نفس الصفات المطلقه عند من يرى ان اثبات الصفات نعم يستلزم التشبيه فيكون معنى, معنى من غير تشبيه يفهمونه اي من غير اثبات صفه فيفهم مذهب السلف على هذا انه ما ثبت التعطيل وهذا لا شك انه خطر عظيم جدا فالحاصل ان المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه تابع عباره كثير ممن من كتبوا او تكلموا في هذا الباب والصواب ان نقول من غير تمثيل ولهذا عبر الشيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطيه بذلك فقال من غير تحريف ولا تطيل ولا تكيف ولا تمثيل وعند المناظرة على العقيدة لأنه جلس له مناظرة عند عند الوالي عند المناظرة في العقيدة قال لماذا لم تقل ولا تشبيه قال لأن التش... التمثيل هو الذي ورد به القرآن فعبرت باللفظ الذي جاء فيه القرآن و... ولم يذكر يطلق الاخيرين لكن ذكر أحدهما وهو أن في التشبيه صار يطلق على نفى الصفات مطلقا ذكره في العقيدة التدمرية فعلى كل حال نقول إن المؤلف رحمه الله تابع في ذلك من كثيرا ممن تكلموا في هذا الباب حيث كانوا يقولون من غير تشبيه ولا يعبرون بقوله من غير تمثيل والصواب ان يقال إن التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزما يعتبر كلمه جزما هل تتعلق بما بعدها او بما قبلها بندر بما قبله والمعنى يعني نزم ان هذا النص لا ينطبق الا على غرقه اهل الاثر نعم ما طريقه اهل اهل الاثر في النصوص الوارده في باب الصفات؟ يلا يا احمد اللي ذكرتوها نقطه معناها ما تقادم بعمل طيب قال المؤلف انه ماثب النصوص بالتنزيه صالح وش ماله بالتنزيه البه هذه لايش معناها ايش بالتنزيه ومعنى البان ما حضرت دي. نعم اثباتا مصحوبا بالتنزيه التنزيه ماذا صح عن النقص يعني أن صفات الله يثبتونها على وجه الكمال كالعلم مثلا يقول إن الله يعلم علما تاما لم يصدق لجهل ولا الحق بنسيان. طيب قال من غير تعطيه ما معنى التعطيه يا أحمد ها هي يعني ايش تخليه الله لأن أصل التعطيه التخليه طيب فيه شاهد على أن تعطيل بمعنى التخليه أحمد ها قوله تعالى وبئر معطلح أي مخلات متروكة فالتعظيم معناه تخليه الله تعالى عما نعم عما يجب له من الأسماء والصفات طيب ويجوز ان نقول ان التعطيل يعود على النصوص فيكون معنا تعطيل النصوص عما دلت عليه عما دلت عليه فاذا للتعطيل وجهان <تصفيق> ما ادري هذا امس لا للتعطيل وجهان او متعلق التعطيل عمران اما ان يكون الخالق او النصوص فإن كانت خالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يصب بما وصف به نفسه وإن كانت النصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها يكون تعطيلها انكار كانت على الشيء بحيث لا يعمل بها فيقول مثلا سميع بلا, بلا سم ويقول وجوه يوم إيد الناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لتواب ربها فيعطل النص عما أريد به وكل المعني مت... متلازمان يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه طيب قال المؤلف ولا تشبيه تشبيه معناه نعم مراد به التمثيل يريد بذلك التمثيل لماذا قلنا ذلك محمد في انه يريد به نفي التمثيل لان التشبيه لم يرد ناف القران ولا في السنه ولأن التمثيل اولى من التشبيه يعني لتراثه اوجه ذكرناها ما هي قلنا اولا انه لم يرد يعني في رصد لا لا الكتاب لا السنه لا لا التمثيل اولى من التشبيه لوجوه ثلاثه الاول لم نحن نتكلم عن التمثيل الان السؤال التمثيل التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفس التشبيه لوجوه ثلاثه صح ان التمثيل هو الذي ورد نفعه في القران دون التشبيه الاخ هات لنا شاهد دليلا من ذلك او في ذلك نعم وقوله فلا تضربوا لله الامثال الوجه الثاني فهد الوجه الثاني فان اراد ان اخضر فهو تمثيل جعله اذا اراد انه ان في التشبيه من كل وجه يعني او اصح يعني اذا قال لا يشبهون كل وجه ها لان ما ما شيء الا بينهما اذا ارادنا في التشبيه من وجه فهو مصيب أولا إذا أراد يعني مناه أنه لا يشبهه باي وجه من الوجوه فقد أصدر وإن أراد لا يشبهه في جميع الوجوه فقد فقد أصدر يعني مناه لا يشبهه من كل وجوه أي لا يساويه إن أراد أنه لا يساويه فقد إيش لا لا يسويه لا لا يسويه نعم اذا قال ان الله سبحانه وتعالى لا يسوي احد من فقد اصرخ وان اراد انه لا يشابهه في اي وجه من الوجوه فقد اخطا اذا يفرق في اي وجه وفي كل وجه نفي المماثله في اي وجه هذا خطا من اي وجه هذا خطا لانه لا بد من المشابهه وإن أراد أنه لا يماثله مماثلة مساويه لا يشبه مشابهه المساوية فهذا فقد اصاب طيب هذا وجه وجه الثالث وجه الثالث أن لا في صار عند البعض لا في نعم قيل من غير صار معنى من غير نعم وعلى السنه لا يرون ذلك طيب افهمتم هذا اذا قال من غير تشبيه فان التشبيه صار عند بعض الناس يعني اثبات الصفات فاذا قال من غير تشبيه صار معنى الجمله او من العباره من غير اثبات الصفات من هم الذين يقولون ان التشبيه او يرون ان التشبيه اثبات الصفات كله أهل التعظيم أهل التعظيم كلهم يقولون من اثبت لله صفة فقد, فقد شبه فإذا جاءت العبارة من غير تشبيه وهذا يعتقد أن إثبات الصفة التشبيه، صار المعنى من غير إثبات صفات وهذا معنى باطل لا يقول به السلف لهذا نقول الأولى أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه فنقول من غير تمثيل وإذا كان هذا هو الاولى لهذه الوجوه الثلاثة فإننا نحمل كلام المؤلف على هذا المعنى الصحيح على أن المراد بقوله من غير تشبيه أي من غير من غير سنتين طيب ما تقولون في رجل قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفتا صفتا وجاء ربك والملك صفا صفا قال وجاء أمر ربك بندم معطل فهل عطل النص أو عطل الله عطل النص وعطل الله طيب عطل الله عن إيش عطل الله عن مجيه حقيقة عطل الله عن مجيه عطل النص أنه حرفه فعبطل معناه المراد به لأنه مراد بالنص وجاء ربك و جاء الله عز وجل نفسه فإذا قال جاء أم ربك فقد عطل النص عن معناه المراد به واضح طيب سبق أن قلنا إن الذين يحرفون قالوا على الله بلا علم من أحمد نعم جعلوا اراده الله يعني يعني انهم قالوا الله بلا علم في الاثبات وفي النفي فقالوا ان الله اراد كذا وهو لم يرد وقالوا لم يرد وهو قد اراده طيب لو قال قائل كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما أول ما حرفه إليه؟ م. <تصفيق> م. <تصفيق> م. فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم صح نحن نجزم أن ظاهره مراد لأنه لم يرد إيش؟ لم يرد خلافه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان مراد خلافهم لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يصح ان نقول أجمع الصحابة على أن الله يجيء بنفسه فإذا قلقاء الهافل عن حرفا واحدة عن ابي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو بن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه نقول لأنه لو كان المراد خلاف ذلك إيش؟ لنقل عنه فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفوه تل على أنهم يقولون به يقولون به فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم هذا ليس بلازم لأن الصحابة قرؤوا القرآن ويعرفون معناه ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على أنهم إيش قالوا به ولهذا يصح ان تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة وهكذا وليس المراد استولى على عرشه والأمراد ينزل أمره فإذا قال قال كيف أين الاجماع نقول إن عدم النقل عنهم ما يخالف الظاهر دليل على أنه أنهم أجروه على ظاهره وهذه فائدة تنفع عند المناظره لاهل التحريف لان اهل التحريف قد يطالبون قد يقولون ائت لنا بخبر واحد يدل على ان الصحابه قالوا ان الله يجوء بنفسه او ان الله ينزل بنفسه او ان الله سوى على العرش بنفسه هاد الي اعرفتم فماذا تقول لو انك راجعت الى المسانيد والكتب المؤلفه بهذه هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد لكن نقول إن عدم نقل عنهم ما يخالف ظاهر القرآن يدل على أنهم قالوا بإيش بظاهر القرآن لأن القرآن عربي وهم نثلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلاله ذلك اللسان العربي نعم نعم أين هذا بالنسبة للرسول واضح أنه ما قال في الأهلال لكن هم الكلام عن الصحابة لو نقل الإنسان إجماع الصحابة لكاننا نقل الإجماعا صحيح نعم ورد <تصفيق> النبي صح الى حفره الله قال في, في, في عباده وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى وعباده الذي اصطفى هم الرسل كما قال تعالى سبحان ربي, ربي رب العزه عما يصفون وسلام, وسلام على المرسلين لا لا ان احنا, احنا ما نمشي لهذا نمشي لان بعض الناس بدل ما يقول قال رسول الله يقول قال المصطفى قال المصطفى والصفوه ان لا تختص بالانبياء ولا بالرسل فلو انه قال قال رسول الله لتن اولى لانه الان ينقل قولا يحتج به والاحتجاج بالشيء اذا كان من امم من, من رسول الله لكن أما أن يثنى على النبي في مقام الخبر في مقام الخبر يثنى عن النبي أنه مصطفى أو أنه مقتفى هذا ما في شيء ولهذا المعلق قال إعلمه انه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذنبه ما, ما قال عن النبي المصطفى لأن المقام مقام اتباع فاختار لفظ المقتفى على لفظ المشتفى. ثم ام الناظم ايضا نعم قد يضطر الى ان يعبر بهذه العبارة لصعوبة النظم ولها قال الحريري في الملحة وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصف الشاعر ما لا يصف فوصف الشعر بانه صلف وصحيح بنا ولا بقول جهولي بس جهولي ولا بقول جهولي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال, قال رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات والكتابة خطأ مكتوب عندنا فكل ما على أنها أدات تكرار والصواب فكل ما على أنها كل مضاقة إلى المنصول يعني كل الذي جاء من الآيات وأظن المناقشه سبقت ما, ما في مناقشه كل وحده وما وحده فكل ما جاء من الايات او صح في الاخبار عن التقاط من الاحاديث هذا القاعده ذكر المؤلف رحمه الله ان كل ما جاء في كتاب الله او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث فاننا نمره كما قد جاء وهذا هو المروي عن السلف يقونا في آيات السبات وحديثها أمروها كما جاءت بلا كيف أمروها كما جاءت بلا كيف. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت ولكن هل هذا الإمرار إمرار اللفظي بمعنى أن نمر لفظها فقط أو هو إمرار لفظي معنوي الجواب الثاني اما الاول فانه مذهب باطل ويسمى مذهب اهل التفويض او المفوضه وهو كما قال عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه من شر اقوال اهل البدع والالحاد لانهم لانهم بهذا المذهب ارتكبوا خطا عظيما حيث حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات السفات وآحاديثها وهذا خطر عظيم إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاه والوضو والتيمم والزكاة والحج فكيف لا نتعبد لآيات السفات حتى نفهم معناها المهم أننا نمرء كما جاء ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى الفرن جاء لمعنى فالواجب اثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به فاذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر او الاحتمال المرجوح فالجواب انه هو الظاهر لان صرف اللفظ عن ظاهره الى احتمال مرجوح يحتاج الى دليل تاج إلى دليل وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاء من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية نمره علمه عليك فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية نمرها كما جاءت ونقول ان لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وقدرة وعزه إلى اخره ولا يجوز أن نصفها عن ظاهرها لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها كذلك الصفات الفعليه نمرها كما جاءت مثل المجيء الاتيان الغضب السخط الرضا الفرح العجب وغير ذلك من الصفات الفعليه نمره كما جاءت فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي السخط المعنى الحقيقي بالفرح المعنى الحقيقي بالكراهه المعنى الحقيقي وهكذا لأنها ألفاظ جاءت لمعناها فاذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى الصفات الخبرية وهي التي تدل على مسمى هو أبعاظ لنا وأزع مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين كل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعض وأجزاء أما بالنسبة لله ما نقول انها أبعض وأجزاء لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل ولهذا لم نرى أحد يقول ان يد الله بعض منه أو جزء منه أو, أو أن وجهه جزء منه أو بعض منه لا لا يقال هكذا في حق الله عز وجل لأن البعض وجز ما صح انفصاله عن الأصل وهذا من نسبة الله أمر مستحيل إذن نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما اشبه ذلك لكننا لا نسميها بعضا أو جزء اكثر هؤلاء عكس ما طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها أو أجروها على ظاهرها وجعلوه من سفات المخلوقين أو لم يجروها على على ظاهرها ولا على غير ظاهرها صفة فمثلا الذين اجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هؤلاء من الممثله وحقيقه الامر انهم لم يجروها على ظاهرها وان ادعوا ان هذا هو الظاهر فهم كاذبون ولنظن لذلك مثلا باليد اذا قالوا ان ظاهر اليد ان تكون مثل ايدي المخلوقين قلنا كذبتم ليس لها ظاهر كيف ذلك؟ لأنها لأن هذه اليد أضيفت إلى الله فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل ووصف كل موصوف يناسب أرأيت يد الإنسان أو أرأيت يد الإنسان هل تفهم من هذه اليد المضافه الى الانسان انها مثل اليد المضافه الى الذره ابدا ولا يمكن أن يفهم هذا الا ما فيها وسط فكذلك اليد المضافه الى الله لا يمكن ان يكون مذلولها كاليد المضافه الى الانسان لانها يد اضيفت, أضيفت الى موصوف بها وصيفه كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه فقولكم ان ظاهر النصوص هو التمثيل واننا اسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل نقول ان قولكم هذا ليس بالصواب طيب الذين نفوا هذا الظاهر وقال ان المراد باليد القوه هو وقالوا نحن اسعد بتنزيه الله منكم نقول لهم كذبتم لستم اسعد بتنزيه الله منكم. بل انتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص حيث زعمتم ان الكتاب لا يراد به ظاهره بل يراد به معنى يخالف الظاهر تتصرفون فيه انتم بعقولكم كما تشاءون ولذلك نجدكم متفرقين في معنى في المعنى المراد بهذا اللفظ منكم من يقول المراد كذا ومنكم من يقول المراد كذا وكل انسان ياتي بما اراد مما يراه عقليات وهي وهميات ليست عقليات إذن نقول ان هؤلاء الذين قالوا المراد به خلف الظاهر هم ايضا لم يتبعوا ما يلزمهم به ما يلزمهم من إجرائها على ظاهره إلى ما هو ظاهرها ظاهرها المعنى اللائق بالله الحقيقي دون المجال فالمراد باليد يجب حقيقيه تاخذ وتتصرف وتقدر وكذلك ايضا المراد بالأصابع اصابع حقيقيه ياخذ الله بها ما اراد من خلقه وكذلك المراد بالعين وهكذا قطية الصفات، فنحن نمرها كما جاء لفظا إيش؟ ومعنى لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمرها ومن نفى المعنى فإنه لم يمرها فالواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لقولنا كيف ولما لأن هذا التعرض من سبيل اهل البدع بدليل لا التعرض للكيفيه كيف ولما من سبيل اهل البدع الدليل نعم, نعم. والكيف غير معقول والإجمال منه واضح السؤال عنه بدعة ولا أرأت إلا رجل الصوف فأمر منه فأوفي طيب إذن قولها السؤال عنه بدعة لا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة مصفة له فنقول كيف ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لازم منه هذا لما على الله يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لازم أن تكون السماء الثاني فوقه هذا أحرام ولا أجوز ولا يمكن أن يقدر هذا التقييم من عرف الله وقدره قدره. بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء العوم ما الضحك فهذا لا بأس أن عن المعنى حتى يبين له ما معنى للسواء لا بأس لكن كيف السواء كيف ينزل كيف يجيء كيف عينه كيف يده كيف قدمه لا يده والله اعلم بسم الله بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما موقف أهل السنة والجماعة من الآيات, الآيات والآحاريخ الواردة في صفات الله عز وجل نعم أنت إيش؟ ما موقفهم من الآيات والأحاجي ورد الصفات كيف الع... ما المحضر ايه إيه زين طيب نعود لا يستعقل ولا ولا يعني امارها على ما جاءت به من غير تحريف ولا تعطيل طيب هل هي الفاظ جاءت لمعنى او لا ها؟ الفاظ جاءت لمعنى اذا هم يمرون اللفظ والمعنى لماذا قلنا بذلك احترازا من ترازا من مذهب مفوضة الذين يقولون, يقولون... <تصفيق> أمر لغها ودون أن تتعرضوا لما نحن طيب استوى الرحمن على العرش استوى كيف يطبق على هذه القاعده او نقرا الرحمن على العرش ولا نتعرض للمعنى من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى ها هذا التكفير طيب اذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى ما هذا المعنى هو انه عز وجل على عرى عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله واضح طيب اثبت الله عز وجل عن نفسه انه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا نعم صف. يجيء حقا طيب من الذين يقولون نقرا وجاء ربك ولا نتعرض المعنى ها اي تمام طيب قال مال رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول ولا نرد ذاك اي ما جاء في النصوص من الات والحيث لا نرده بالعقول لا نرده بالعقول وانما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل فما اقترى العقل ثبوته أثبتناه وما اقترى العقل نفيه نفيناه